افئده يغمرها الايمان افئده تصل الى مرضات الله وما هي الا لحظات ويرفع اذان العشاء من بيت الله الحرام Allah akbar, Allah akbar, een akbar, Allah Eishadu an la ilaha Ik zie dat Mohammed is de Messenger. هيا على الصلاة الصلاة القائمة. آتِ سيدنا ونبينا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة. وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعد. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أذن لصلاة العشاء. من هنا من جنبات هذا المكان الطاهر فقد ادنا لصلاه العشاء المؤذن محمد مغربي نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال انه سميع مجيب هنا بيت الله الحرام وحول الكعبه المشرفة نرى جموع المسلمين أبصارهم خاشعة ترجو قبول العمل وتبتغي مضاعفة الأجر والفوز برضى الرحمن إلى سحائب رحمة الله سبحانه وتعالى افئده وجلة وألسنة تلهج بالدعاء أن يديم الله علينا من نعمه وخيراته وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها هنا يتوشح البياض قلوبهم ويشع من الجباه نور اليقين وتصدع الأركان بالتكبير والتهليل والحمد والثناء افئدتنا هنا يغمرها الايمان الكامل لعلنا نصل بنفوسنا الى حقائقها الى رضا الرحمن لنحاول العوده الى جوهرنا الى المحبه والتالف نريح انفسنا من العتمه ومن القلق هذا شهر رمضان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استهو. استهو. الله اكبر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 هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحمة تحيةهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله. الله. ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر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 وكفى بالله وكيلا الله الله اكبر ربنا ولك الحمد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 الله أكبر. أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر.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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع علينا ياد الجلال والإكرام هكذا إخوة الإيمان في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها قضي الصلاة العشاء هنا في بيت الله الحرام من المسجد الحرام في مكة المكرمة ومازلنا معكم في هذا البث المباشر عبر أثير قناة القرآن الكريم لتلفزيون المملكة العربية السعودية حيث ننقل لحضراتكم أيضا شعائر صلاة التراويح من هذا المكان الطاهر ونحن يا إخوة الإيمان مازلنا معكم وننقل لكم هذه الصورة التي تتجلى فيها أجمل المعاني وأجمل أطياف الذاكرة والتأملات لتاريخ مضى وتاريخ آت أيام مباركة تحمل نفحات وفضائل ومضات تشمل عطاءات الرحمن الملك الديان نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الإيمانية وفي هذا الضياء والنور الذي يتسامى في البيت العتيق في أرض الطهر وفي زمن الطهر وفي الأفق شوق الأفئدة تهوي إليه النفوس حباً لهذا البيت العتيق حيث يتجلى الخنوع يتجلى الخشوع حيث ترتوي الاعماق بفيض من الايمان يا رب ونحن ننظر الى بيتك والكعبه المشرفه ننظر في اعماقنا ينابيع السرور والنجوى هذا الخوف من وهذا الرجاء اليك من الاعماق لا تردنا خائبين اراف بنا يا ذا الجلال والاكرام اراف بنا في مدارك ضعفنا وهوان انفسنا هذا هو دعاؤنا ممزوج بطمع عفوك ورضاك هذا دعاؤنا ينطلق بنا إلى حنايا الرحمة إلى حنايا المغفرة قلوبنا معلقة بك ربا نرجو رحمتك ونخشى عذابك ليوم أغر يوم ويوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله طمعا في رحمتك ورضوانك اللهم بلغنا والمسلمين ليلة القدر في شهرك الكريم وانفعنا وإياهم بالقرآن العظيم أسكب علي نشأ اسكب علينا شآبيب رحماتك ومغفرتك ورضوانك وبرد اليقين والايمان تقبل منا صيامنا وتقبل منا دعاءنا وجميع المسلمين تقبل منا صالح الاعمال اللهم انفعنا بالقران الكريم يسر لنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار الهي نسالك ان ترحم وتعفو وتتكرم في هذه الايام والليالي المباركه من شهرك شهر رمضان عافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا ونقنا من الذنوب والخطايا كما, كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم نقي قلوبنا من الخطايا باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب إلهي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا رب العالمين مشاهد إيمانية وصور ومآثر ونور وضياء يسري من جنبات هذا المكان فيحيل الدروب إلى هتاف إلى دعاء إلى رجاء يفيض ويزدهي هنا الطهر يا مكة وينابع الخير تبدو حافلة مثمرة يا مكة الطهر صلاة القيام ثوابكم الله الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قولا الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أمهاتهم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 ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا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 إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون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 وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله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 يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير الله, الله أكبر يا الله لمن حميد ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين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 أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله, الله أكبر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 ربنا إنك رؤوف رحيم الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر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 السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمة الله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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياءات القون إليهم بالموادة وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وياكم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 ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم أَعْدَاءً لكم أعداءً ويبسطوا إليكم, ويبسطوا إليكم أَيْدِيَهُمْ وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون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 انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون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 ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتل ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك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 سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوسٌ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 ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم, فينبئكم بما كنتم تعملون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إِذَا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع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 قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أدنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله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 وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ من الصَّالِحِينَ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 سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.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 عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم الله, الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 الله أكبر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 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وأولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أَسْكِنُوهُنَّ من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ واتمروا بينكم بمعروف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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم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 قال نبأني العليم الخبير ان توبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فإن الله هو مولاه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عَسَى رَبُّهُ إِنْ طلقكن كُنَّ يبدله يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مسلمات مؤمنات مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ, عابدات سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون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 ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الله اكبر Allahul liman hamida Rabbana Allah Voorzitter, akbar. Allah. u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 ايها الاخوه المؤمنون في مشارق الارض ومغاربها في هذه اللحظات الايمانيه والتي نقلنا من خلالها شعائر صلاه العشاء وصلاه التراويح وهنا من جنبات هذا المكان الطاهر من المسجد الحرام في مكه المكرمه انقل لكم تحيات كافه الاخوه الزملاء الذين شاركونا في هذا النقل المباشر عبر قناه القران الكريم لتلفزيون المملكه العربيه السعوديه من المكبريه عبد الله فيصل عابد من هندسه الصوت نواف الشريف المصورون في الاستوديو هنا غسان الكريدمي ومهند الغامدي ضبط الصورة رامي الزعيني وعبد العزيز العمري مشرف الفترة سعيد الغامدي الاشراف الهندسي مهندس محمد الحارثي مشرف البث المباشر إبراهيم الصهيل ومن الاشراف العام صالح بن سليمان الأحمدي وكان معكم من الإخراج صوتا وصورة فيصل الشهراني وتركي بخاري وهذا محدثكم سامي حسن عنبر يستودعكم الله تحيه لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون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 الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فَأُولَئِكَ هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وَأَنِّي فضلتكم على العالمين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 وعهدنا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بيتي, طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَالْعَاكِفِينَ قال السُّجُودِ رب قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ وارزق بَلَدًا من الثمرات أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ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 وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي النبيون من ربهم لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ منهم لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ منهم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنَتُنَّ بِهِ فقد اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرَغَةَ اللَّهِ ومن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْرَغًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ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 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلن انكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصيبة قالوا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من ربهم وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ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 ان الذين يكتبون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك, أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون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 وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ من يَتَّخِذُ من دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ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 ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا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 أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النض ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد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 وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ القربى وَالْيَتَامَى والمساكين وابن السبيل وَالسَّائِلِينَ وفي الرقاب وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ بعهدهم الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عاهدوا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 وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرفث إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لكم وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كنتم تَخْتَانُوْنَا مُنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عنكم فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ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 وَقَاتِلُوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إِنَّ الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ من حيث اخرجوكم وَالْفِتْنَةُ اشد من الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه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 فان احصدتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم بريضا او به اذى من راسه ففديه, ففدية من صيام او صدقه او نسك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 فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم, وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم في ضوم حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم فَإِذَا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذِكْرًا فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق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 والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امه واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 أَمْ حَسِبْتُمْ مَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مثل الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا, وزلزلوا حتى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ متى نَصْرُ اللَّهِ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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليتامى قل إِصْلَاحٌ لهم خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حتى يُؤْمِنْ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 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ للناس لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَاً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يطهرن فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أَشْهُرٍ فإن فاؤوا فَإِنَّ الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فَإِنَّ الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثَلَاثَةَ قرؤ ولا يحل لهن ان يكنتم لما خلق الله في ارحامهن ان كن, كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك ان اراد اصلاحا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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا ان يخافا ألا يقيم ما حدود الله فان خفتم الا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 فنصف ما فردتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم, ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية ليزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن إن من معروف والله عزيز حكيم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 والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا, إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموه باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء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 ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وانيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر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 فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَالَ فِي صَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك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 فلما تبين له قال أَعْلَمُ أَنَّ الله على كل شيء قدير وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب أدني كيف تحيي الموتى قال أَوَلَمْ تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله, فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل, فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين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 أي يود أحدكم من